يا عمي سعديه اسمع عمري ولي عمرك كله وليا حبك متي بكد منيت غيرك ولا اتمنى Vissmegdellel, valent autópellel, igen. Tu kantaburofémidellen, a majét a العمر يمك استقر يلساكني احساسي تبقى انت العشيك وقلبي يديك تظل قاعد براسي عمرك إلا لك ما أبد لك ولي أظهر تبقى انت وقلبي يديك تظل قاعد براسي انت مشاركني بروحي صوتك بالسم Zgód, ezt a húbánik Jáló, ezt a húbánik Jáló, ezt a a